لآن, لآن القرآن أ ع و ذ ب ا ل ل ه من ا ل ش ي ط ا ن ا ل ل ج ي م ل ق د من ا ل ل ه ع ل ى ا ل م ؤ م فيهم ن ن ي إذ بعث ر س و ل ا من ن أ ف س ه م ي ت ل و ا م ي ا ت ه م صبت م ث س و ع ه ا ق ل ت قلتم م أ ن ه ا ب ل هو من عند ن أ ف س ك م إن ا للعلوم ه ى كل شيء قدير ا أ ل ا ب ك م يوم ا ل ا م ع ي ه ل ل موسوعه ل النابلسي ن للعلوم ا الاسلاميه س ب ي うん。 فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله فزادهم Thank you.